بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نورة الملاح سورة الانشقاق مكية من مقاصد السورة تذكير الإنسان برجوعه لربه وبيان ضعفه وتقلب الأحوال به التفسير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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أعطي صحيفة أعماله بيده اليمنى، فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسبه الله حسابا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤخدة به وينقلب إلى أهله مسرورا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 إنه ظن أنه لا يرجع إلى الحياة بعد موته. بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى لا يرجعنه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة. إن ربه كان بحاله بصيرا لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيه على عمله. فلا أقسم بالشفق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 من نطفة فعلاقة فمضغة فحياة فموت فبعث فما لهم لا يؤمنون فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لربهم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 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حقا إنهم عن رؤيه ربهم يوم القيامة لممنوعون ثم إنهم لطال الجحيم ثم إنهم لداخل النار يعانون حرها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 الامر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا جزاء إن كتاب أصحاب الطاعة عليين وما أدراك ما عليون وما أعلمك أيها الرسول ما عليون كتاب مرقوم إن كتابه مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص يشهده المقربون يحضر هذا الكتاب مقرب كل سماء من الملائكة إن الأبرار لفي نعيم إن المكترين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة على الأرائك ينظرون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 إن الذين أجرموا بما كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية وتندرا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. وإذا شاهدوا المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون عن طريق الحق حيث تركوا دين آبائهم وما أرسلوا عليهم حافظين وما وكلهم الله على حفظ أَعْمَالِهِمْ حتى يقولوا قولهم هذا فاليوم الذين آمَنُوا من الكفار يضحكون فيوم القيامة الذين آمنوا بالله يضحكون من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا على الأرائك ينظرون على الأسرة المذينة ينظرون إلى ما اعد الله لهم من النعيم الدائم هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون لقد جوزي الكفار على أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالعذاب المهين.